ويقطع التلبية قبلها ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي الحصات والصحيح ما ذكرنا أنه يستمر بالتلبية حتى يرمي آخر حصات من جمرة العقب ويرمي بعد طلوع الشمس ويرزئ بعد نقط الليل ويرمي بعد طلوع الشمس لأنه هدي عصول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل خرب عليه الصلاة والسلام من مزلفة إلى منا فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس فرماها عليه الصلاة والسلام وحيا برميه منا ويجزئ بعد نصف الليل وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم وبناء للعلم من يرى أنه لا يرمي أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد مثل الليل فدل على أن وقت الرمي يبسجئ من بعد منتصف الليل وجاء وقال بعض العلماء أنه لا يجذي إلا أن يكون بعد طلوع الفجر ومن من يقول بعد طلوع الشمس وإنما يخصص للشطمة والضعف أن يرموا مبكرين واحتجوا بما جاء في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لطخ أفخاذهم وقال أي بني لا ترمو حتى اطلع الشمس وفي رواية حتى يطلع الفجر وهذا القول أن يتأخر فلا يرمي قبل طلوع الفجر هو أقوى الأقوال وهو أحوطها لأن مجرد الإذن بعد منتصف الليل لا يستمزم أن يكون هناك رمي في هذا الوقت لأنه سيأخذ مسافة خاصة الحطمة والضعفة إذا قدر مضيهم من مزدرفة إلى منا مع السقل وكبر السن والضعفة وصغار الأطفال معهم فالغالب أنهم لا يسلون إلا على فجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بعد مغيب القمر ومغيب القمر ما بين مغيب القمر وطلوع الفجر في ليلة العيد وقت يستسع إلى أن, أن يكون رميه على قرب طلوع الفجر كما لا يخفر خاصة إذا كان من الحطمة وضعث السن إنهم يتأخرون في مضيهم ثم ينحر هديا إن كان معه ثم ينحر هديا إن كان معه النحر يكون للإبل والبقر والذبح يكون للغنم وفي البقر موضعين للذبح والنحر قوله ينحر هدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى زمرة العقبة ثم نحر ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة صلوات الله عليه عليه والأفضل والأكمل أن يلي الإنسان نفسه ذبح هدي ونحر لما في ذلك من بالغ القربة لله عز وجل وذلك أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ولا بأس أن يوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل فيما بقي وهي تسمة المئة من المئة بدنة التي أهداها عليه الصلاة والسلام وإنما نحرى ثلاثة مستين بدنة حتى قال بعض العلماء عجبت من نحره لثلاثة وستين وعمره ثلاثة وستون سنة لكن لا يعني هذا أن كل بدنة في مقابل سنة فهذا منا لا ينبغي البحث فيه ولا التكلف فيه ولا خوض فيه لأنه أمر يحتمل أن يكون اتفاقا ويحتمل أن يكون قفطا والله أعلم فلا, فلا يبحث الإنسان في مثل هذه المسائل ولذلك قال تعالى قلنا أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين فلا يتكلف الإنسان بحثي مثل هذه الأعداد نعم ويحلق أو يقصر رأسه ويحلق أو يقصر من جميع شعره ويحلق أو يقصر من جميع شعره التحلل بالحلق أو التقصير لا بد أن جميع الرأس وقال بعض العلماء يبزيه ثلاث شعرات وقيل يبزيه ربع الرأس وقيل يبزيه ثلث الرأس انقصر من ثلث الرأس والصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس كله لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فسمل جميع الرأس ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض لأنه إذا على بعض الرأس يجيون بعض فقت ظلم ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع والقذع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض قال بعض العلماء القذع أن يحلق نص الرأس ويترك نصه فيكون النهي من أجل الظلم كأنه إذا حلق نص الرأس وترك النص الثاني ظلم النص الذي لم يحلق في الصين وظلم النص الذي حلق في الشتاء لأنه يعتبر نص المكشوف بالشتاء يصدر أكثر من الذي رطاه الشعب وقال بعض العلماء أن القزع ليس حلق للسرات وإنما الحلق من أطرافه وهي القصة الموجودة الآن وقد صرف من صلى الله عليه وسلم وعافية إلى بعض أبناء المسلمين وينبغي التنبيه عليها ويذكر الحلاق ويذكروا بالله ويخوفون وهي قضية حلق أطراف الشعب من الجانب الأيمن والأيسر ويبقى الشعر وفرا في منتصف الرأس فهذه الحلقة أصلى حلقة اليهود قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وهي هذه الحلقة أن يحلق طراف الشعر ويترك الوسط وهي, وهي طريقة اليهود ومن فعلها فإنهم تشدهم به من صلى الله عليه وسلم فينبه على ذلك من يفعلها ويذكر بالله ويوعب أنه لا يجد التشبه في القصار فالمقصود أنه إذا حلق يعم جميع الرأس وإذا قصر يعم جميع الرأس ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض نعم. وتقصر منه المرأة قدر أمنا وتقصر المرأة من شعارها قدر أمنا وتجمع جميع شعارها في الأخير ثم تقص منه لكن لا تقص لنفسها ولا يحبق الرجل لنفسه وهذا من الأخطاء التي يوقع في فيها بعض النساء فإن المرأة تجمع شعرها وتأخذ المقص فإن المتحلل لا يحلل لنفسه فأنه محظور عليه أن يقص أو يتطيب حتى يخرج من نفسه ولا يخرج إلا بحق غير له ولذلك كان هدي عليه الصلاة والسلام أن أعطى الحلاق رأسه فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام فناوله شقه الأيمن والسن أنه إذا أراد الإنسان أن يتحلل في الحج والعمرة أن يعطي الحلاق شقه الأيمن سيبدا اول ما يبدا بحلق شقه الايمن ثم ينتقل إلى شقه الايسر ولا يبتدئ باخر الرأس او باعلى الراس قبل الشق الايمن السنة يبدأ يبدا بالشق الايمن اذ الصحيح عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه اعطى الحلاق شقه الايمن فاذا حلق شقه الايمن اترك شقه الايسر واختلف العلماء هل العبرة في التيمم بالحلاق او المحلوق وهذه المساله تقع على صورة الأولى الاولى يكون الحلاق وراء ظهره فلا اشكال لأن يمينه يمين لك لكن الإشكال إذا كان يحلق من وجهك يعني يستقبلك ويحلق أمامك فهذه الحالة يمينه يسار لك ويسارك يمين له فحينئذ هل العبرة إذا وقف من وجهك وسار يحلقه مقابل لك فهل العبرة بيمينك أو بيمينه قال بعض العلماء العبرة بيمين المحلوق وقال بعض العبرة بيمين الحلاق لأن السعل من الحلاق فيأخذ بيمينه لا بيمين المحلوق ولذلك إذا عراد الإنسان أن يحلق وهو حالق لأنه يأخذه بيمين الشيء الذي يريد بيمينه هو لأن العبرة بثعله والصحيش أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحلاق لأن رسول الله سماعي سالم كما جاء بالرواية أعطاه شقه الأيمن فدل على أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحالق ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم قد حل له كل شيء إلا النساء فيتطيب ويلبس المخير ويحلق شعره ويزيل السفف قال تعالى ثم ليقضوا سفهم ليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول وهذا التحلل يباح فيه كل شيء كما ذكرنا إلا النساء ولا يباح له جماع النساء إلا بعد أن يطوف طواف الركن وهو طواف الزيارة نعم. أما الدليل على أنه قد تحلل التحلل الأول فلما ثبت في الصحيث من حديثه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرضاها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت فقولها لحرمه قبل أن يطوف بالبيت يدل على أن الطيب وقع قبل أن يطوف طواف الإفاظة فلذلك قال العلماء أن هذا التحلل هو التحلل الأصغر أو التحلل الأول نعم والحلق هو التقصير مسك ولا يلزم بتأخيره دم والحلق هو التقصير مسك فإذا تركه فعليه دم ولا يلزم بتأخيره دم أي أنه لو أخره عن يوم العيد لا دم عليه وقال بعض العلماء إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم وذلك لفوات المحل وعلى هذا فإنه ينبغي التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فمن أفضل ما يكون للإنسان في حجه وعمرته أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي دمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحذق رأسه ثم بعد ذلك ينزل ويطوف في البيت طواف الإفاظة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أرجى لقبول الله عز وجل لحده ولا يلزم بتأخيره ذن ولا بتقديمه على الرمي والنحر أما تقديم الحل على الرمي والنحر ففي وجهان العلماء فمن أهل العلم من قال ينبغي الترتيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما التقديم والتأخير فإنه قد جاء حديث النسائي في الرواية الصحيحة أنه قال عبد الله بعمر العاصر رضي العنب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر مما ينسى وفي الرواية مما ينسى إلا قال فعل ولا حرك فقوله مما ينسى فدل على أنه فعل لا شعوري ولذلك جاء في الرواية الصحيحة الأخرى وهي ثابتة والصحيحة قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال أنحر ولا حرج فقال لم أشعر يا رسول الله لم أشعر سنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فالمقصود أنه قال لم أشعر واصطحبت لعلة مناسبة للحكم ولذلك قرر بعض المفقصين وهي الرواية الثانية عن إنام أحلى عليه ويقول بها جمع من العلماء أنه ينضغي التركيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حصل لإنسان عذر أو نسيان فإنه يعذر لأن الأصل يطاعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسنته ويفعل هذه الأفعال كما وردت حتى يكون ذلك أبلغ في التأسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في دائده أما لو قدم وأخر وهو معذور فإنه لا يلزبه بذلك التقديم والتاخير جم ولا يلزبه شيء وإنما هو معذور بوجود المسيان والخطأ أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل من رمى جمعة العقدة قبل طلوع السجر بلا عذر هل يمكنه أن يستدرك بأن يرمي بعد طلوع الشمس مرة ثانية أن, أن الإخلال وقع برمي الأول ولا عدرة برمي الثاني أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنذق جمهور العلماء أن الرمي يمكن فيه التدارك مدام الوقت ذاقيا فإذا رمى قبل الفجر فعلى القول أنه لا بد أن يقع رميه بعد الفجر فإنهم ينصون على أنه لو رمى قبل نظيب شمس يوم النحر أو قبل طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر على الوجهين المعروفين في تاقيت الرمي أنه يجزيه ولا شيء عليه وقد يقول قائل ما الفرق بين مسألتنا ومسألة الإحرار دون الميقات أننا قلنا أنه يلزمه جل حتى ولو رجع والجواب أنه هنا إذا رمى قبل الفجر فإن رميه الأول لاغم ولا يعتد ولا ينعقل لأنه عند أصحاب هذا القول وقع قبل الوقت المعتد به كما لو حل الظهر قبل الزوار فلا يسد ولا ينعقد وإنما يذن أنه ينعقد في وقت لا يخفص إلا بالعدوء وهو غير محظوظ يستقن أن يذنه الدم أو الضمان ولكن نظرا لكونه رمى قبل الوقت فإن رميه وجوده عدم على حد سواء ويظن حينئذ أن يعيد الرمي على القول بالتاقيس بالفجر أو بطلع الشمس ثم إذا رمى ما وقت طلوع الشمس أو طلوع الفجر وغروب الشمس أو طلوع الفجر لليوم الثاني فإنه يجزيه ولا شيء عليه لأن الإخلال لم يتحقق إنما يتحقق إخلاله أنه سكت عن هذا الرمي واجتزأ به حتى مضى وقت الرمي المتد به شرعا فحينه يلزمه الضمان لعدم وقوع الرمي المأمور به والله تعالى آمن أسابق أسابق الله طبيعة الشيخ ما كان بمعياته ضعفة وعددة وتعدل به من المزدرسة بعد مريد القمر فهل له أن يرمز عمرته معه بعد منتصف الليل وكذلك بالنسبة إضافات الإشاغة أسابقين المعذورون إذا وخص لغير المعذور أن يكون معهم فيرخص بقدر الحاجة القائدة في الشرع أن نجزل الحاجة يقدر بقدرها فيجوز له أن يدفع ويصحبهم ويكونوا معهم إذا كانوا محتاجين له لأن القاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلا ذنية فلما كان هؤلاء الضعف مأدون لهم, لهم بالدفع وتوقف حصول الرقصة لهم بوجود من يجينهم ومن يساعدهم ومن يقوم على يرفق بهم ويسر لهم هذه الرقصة كان مأدون لهم من هذا الوجه فإذا وجد غيرهم من المعبورين من, من يستطيع أن يقوم بذلك ولا يحتاج بهذا القادر فيبقى على الأصل من لا يرفع فيذا دفع مع هؤلاء المدورين فلا يترخصوا بالرمي إنما يبقى على القول بتاقية الرمي بطلع الفجر أو بطلع الشمس يبقى على القول بالتاقية حتى يتبين وقت البداية سيرمي والله تعالى أسان رسم الله فضيلة الشيخ هل يحرم كذلك عقد النكاح بعد التحرم الأول أسان الله يحرم النكاح ولا وازنه فمحظور الإحراء النكاح عقدا وخطبة وخطبة كلهم مستصحب ولذلك يعتبرون الجنس واحدا يخبر عليه أن يخفض وأن يعطب وأن ييق على تخصيل الذي ذكرناه في المحبورات من الله تعالى أثابت لله فضيلة الشيخ هل يقاس على من ترك واجدا من واجبات الشج على من ترك واجدا من واجبات العمرة في إيجار الآن عليه أثابت الله من ترك واجدا من واجبات العمرة يلتحق بواجبات الحج ولذلك العمرة الحج الأصور وذلك الدلول على أنه حج أصور قول الله عز وجل وعذانه من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فقال يوم الحج الأكبر فوصف الحج بكونه أكبر ذلك قال الشيخ الإسلام الحج حجان حج أكبر وحج أصور بذلانة هذه آية الكريمة فإذا وقع الإخلال في الحج الأصور والأكبر في حكم واحدة فالواجب الذي يجبر في الحج يجبر بما يجبر به في العمرة والعكس الواجب الذي في العمرة يجبر بما يجبر به الواجب في الحج وهذا كقابت الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبخ بين الصبع صلى الله وسلم عليه وسلم على أن حكمهما واحد وعلى هذا فإنه يلزمهما يلزم من أخلى بواجب الحج وانظر إلى الواجبات في الممارج فتجدها موافقة في كثير من مسائل هم لواجبات الحج فإن كثر الرجل إذا أحرم بالعمرة يذلمه أن يطق المحذورات كما لو أحرم بحج سواء بسواء وكذلك أيضا بالنسبة لطوافه ما يذلمه في الطواف الحكم فيهما واحد وعلى ذلك إذا أخل دواجب في العمرة يجبره بما يجبر به الواقب في الحج والله تعالى أعلم أساد رسول الله فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل عليه مسألة الدعاء عند الفطر لقوله عليه السلام عند فطره سليكون وقت الدعاء بعد الأذان أو قبل أسادكم الله الدعاء عند الفطر أي عند تهيئه للفطر لنعنى أن يكون قبل أن يفطر وهذا ذكر العلماء له نظائر أن العبد إذا قام بحق الله عز وجل وأداه كان من كرم الله عز وجل أن له الخير العادل باستجابة دعوته فتجده في الصلاة إذا صلى وانتهى من التشهد وقضى أذكار الصلاة ولم يدق إلا أن يسلم شرع له أن يدعوه لأنه أقام فرض الله ولذلك لم نقيل أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات وذلك لأنه قام بفريضة الله وأدى حق الله ويرجع أن يستجيب الله دعاءه ولما وصى لله يوصل الله له وفي الزكاة إذا جاء ودفع ندب للإمام أن يدعوه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بيع وصلي عليهم إن الصلاة كسكن لهم فكان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق المتصدق دعا له وفذلك أيضا في الحج في الصوم إذا فرغ من صومه وكاد أن يفتر دعاء فسأل الله في خاتم يومه بمن الدنيا والآخر وكذلك في الحج فإن الإنسان في حجه يبعو في عرفات وقالوا أيضا في مزدلفة لقربه من التحلل فهو يبعو في صبيحة مزدلفة لأنه ليس بينه بين التحلل إلا اليسير وهذا كله نبه علي بعض العلماء فإذا سأملت أركان الإسلام الأربعة هذه وجدتها أنه بمجرد ما يفرغ العبد من حق الله فإنه يرجى له إجابة الدعوة من هنا قال العلماء يجعو عند تهيئه للفطر فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إذا عراد أن يفتر لا بعد أن يفتر أسابق الله فضيلة الشيخ رجل كبير السن وهو مصاب بمرض ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل خصوصا وأن عليه السيام من الرمضان السابق أسابق الله أما بالنسبة للكبر كبر السن والمرض فكل واحد منه ما إذا شرب وكان المرض مما لا يرجع برؤه يوجب الفطر فلو كان كبيرا وصحته طيبة وعافيته طيبة لكن لا يستطيع أن يصوم ويدشبه الصوم ويرهقه من حقها أن يحتر قال تعالى وعلى الذين يطيقونه قال بعض السلف يطيقونه يعني يجدون المشقة ولذلك في قراء يطيقونه وفي قراء يجدون الطاقة والمشقة والعناء من صومهم فهذا يختر وعليه ليطعامه وهكذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجع برؤه كمن به فشل كلاوي أو ما أمراض القلب المزن الذين لا يستطيع أن يصبروا عندهم أدوية لا بد من أخذها في ساعات تظمة كما كان حديث عاد بعملية جراحية ونحن ذلك واستجام المرض معه فهذا إذا استجام مع المرض بحيث لا يمكنه قضاء يفتر ويعتبر حكمه الفطر ويتحول إلى الإطعام مباشرة أما لو كان مرضه مرض هذا الكبير مما يرجى برؤه وينزل العارضة كالزكاة أو الأمراض الخفيفة العارضة التي ترهق عن الصوم ولكن بعدها يشهى وينفله قضاء فإنه يصوم ثم يقضي متى ما سيسر له القضاء ولا إطعام عليه والله تعالى أعلم أسابكم الله فضيلة الشيخ من أوتر مع الإمام في القيام وراد أن يصليا من الليل فكيف ينسر ونامعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة أسابكم الله لا وتراني في ليلة حديث التمذي حسن وغير واحد من العلماء ومعناه أن الوتر ينقض الوتر لأنه إذا أوتر في الليل وترين أصحت صلاة شفعية وأفضح العدد شفعيا فهذا هو وجه الغي عن الوترين والمقصود شرعا أن يبقى عدد الصلاة فبالليل وطرا وذلك قال السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا فإذا صلى وطرا ثم أوتر بعده وطرا ثانيا نقض الوطر الثاني الأول وعلى هذا فمن صلى مع الإمام وأوتر أو صلى لوحد أو الليل وأوتر ثم استيقظ آخر الليل وأحب أن نصلي فلا يخل من حالتين إما أن تكون ركعتين عارضتين يريد أن يصلي ركعتين كأن تكون ركعتين وضوء أو شيئا خفيفا فيصلي شفعا ولا يتر لأن النبي صلى, الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوثر وهذا ثابت في حديث الصهيان أم المؤمنين عائشة الحالة الثانية يريد أن يطول ويقوم كما هو الحال لو أوثر في صلاة التراويح وأراد أن يتهجد أو أوثر أول الليل وقام في آخر الليل وأراد أن يتهجد ففي هذه الحاله يصلي ركعه ينقض بها الوتر الاول لقوله الصلاه لا وتران في ليله فنقض الوتر الثاني الوتر الاول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر السبب انه ينقض الوتر الاول لكي يجعل اخر صلاته بالليل وطرة. وقد قال علي الصلاه اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فشريع له ان ينقض الوتر الاول حتى يكون وتره في اخر الليل وهذا هو الله بن رضي الله عنهما واختاره جمع من الأئمة والسلف نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالقبول وأن يتجاوز عنا الزلل والخلل إنه المرجو والأمل وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين قام بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة الشارع المنفور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة اربعة ثلاثة اربعة اثنين الكرام انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي في الشريط متفى فيسرنا اكماله بهذه التلاوة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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين أبين وأنزل الثورات والإنزل من قبل هدى الناس وأنزل الفلقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عديد من ذلك <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْشَ مِنْ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءِ هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَمَا يَعْلَمْ تَأُولِهُ إِلَّا اللَّهِ ضرع تقول في العلم يقولون آمننا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أهل الألباب ربنا لا تذير قلوبنا بعد إذ هذيتنا وهد لنا من لدنك رحلة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع مما في يوم الله يذكر إن الله لا يسلف الإعاد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ رَقُودُ الْنَّارِ كَدَئْتِ آلِ فِدْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِ مِكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِجْنُودِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ عِقَادِ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوْفَ تُغْلَبُونَ لَا تُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَفِتْنَتُهَا وَالْحَمِيمِ وَغَسَّاقٍ في وَلَقَدْ كَانَ لِقُرَايَاكَ آيَةٌ فِي سِتَّتَيْنِ مُخْتَتَتَيْنِ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُمَرَاءُ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ مُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَ رَشَمْ مِنْ دين لهم الناس حظ الشعوات من الوتاء والبنين والقناصير المحنطرة من الزهد والفعبة والطيب المتونة والأنعان والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل كُلُّ اَؤُنَذٍ إِنْ كُنْ بِخَيْرٍ مِنْ دَارِكُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَبِضْعَةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ يَقُومُ بِالْعَادِلِينَ الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفر لنا بنوبنا وقل العذاب النار الصادرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأمو العلم حائم بالخصف لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومحكلة الذين أوقوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وَمَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَمَن يَقصُرْ بِآيَاتِنَا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّوكَ فَقُلْ أَسْلَمُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ وَقُلْ مَن يَهْدِ إِلَى النَّجَاةِ ۖ قُلِ الْهُدَىٰ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ويقفلون الذين يأمرون بالقص من الناس فنشرهم بعباد أليم أولئك الذين حلقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم مما يقبلون ألم تر إلى الذين أوفوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الآل يحكم بينهم ثم يتولى فريح منه وهم معرفون